واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين مفردات المادة وأشواق الروح ونتيجة للطغيان المادي وهيمنة هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان وتتوارى خلف أسوار المدنية وحجب المادة كثير من القيم الروحية الحية الدقيقة اللطيفة ومنها الأنس بالله عز وجل والأنس بالله حالة مجدانية تعني علم القلب وإحساسه بقرب الرب غير أنه من مقامات الإحسان ومن الدرجات الرفيعة جدا يأنس الإنسان بمحبوبات ومألوفات كثيرة في حياته أن يأنس بالله حقيقة وأن يحس القرب وأن يشعر الأشواق فإن هذا من مقامات الإحسان الرفيعة وهي من المدارج العالية والمقامات السامية لو أردنا أن نتحدث عن الأنس يبدأه ابن القيم بداية عجيبة يحدث ابن القيم عن ذوق طعم الإيمان وذلك ممكن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحة قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فكأن الإيمان ليس مجرد مفاهيم أو مجرد قضايا نظرية أو مسائل كلامية أو فلسفات أو قناعات وجدانية الإيمان له حلاوة تدرك وتحس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجود حلاوة الإيمان في النفس الأنس بالله سبحانه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يتصور أنس بغير حب فإن البغضة هو الإحاش ومن استوء من أبغض شخصا ليس لديه قابلية أن يستمع إليه ولو كان من أعلم الناس بل وقد لا يعي ولا يفهم ما يقال من هذا الشخص ولذلك الحب أساس الأنس ولا يتصور أنس بالله بغير حب لله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل أخاء لا يحبه إلا لله، يحب بعض البشر، وحب الإخوان وخدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس للآخرين هو علامة أنس ليس بالآخرين علامة أنس بالله. فلسفة ابن القيم إن صح هذا إن صح هذا التعبير يقول لأن خروج النفس وذلها لآخرين من الصعب جدا أن يكون لكن لا يقدر عليه إلا من فعل هذا لله فمن أذل نفسه لإخوانه من المؤمنين طاعة لله دل على أنه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه هذه النقطة واضحة أحاول أن أعيد هذه النقطة أذلة على المؤمنين أن تكون جليل هذا يخالف طبعك أن تزل ببشر مثلك هذا صعب فإذا دللت له لله دل على أنك تخالف هوى نفسك وأنك تهدم نفسك وتذلها لله ولأنه أمرك أن تذل لإخوانك ذللت لهم طاعة له, له وأي أنسي أنسي أجل من هذا الأنسي وهذا درجة رفيعة من الدرجات أن تذل لله عز وجل أن, أن تذل الله في معاملة إخوانك بمعنى أن تبذل نفسك للإخوان تقربا وتعبدا لله أما وإنه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم أذلة على المؤمنين ومن ذلك أيضا أن الواحد منا يعامل البشر قال ابن القيم في الحقيقة هو يعامل رب البشر لأنك تعامل البشر بمنهج الله تحسن إلى الجار تصل الرحم تقطع من أمرك الله بقطعه وتصل من أمرك الله بوصله فإذا أنت في الحقيقة تعامل الله ولا تعامل البشر وهذا أيضا من المهم جدا وفي هذه النقطة وخفة يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان يقول إني لأستحيل من الله عز وجل أن أسأل لأخي في الله الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار قال أخي في الله وصل درجة أني أسأل الله له الجنة لا يمكن أن أبخل عليه بمال لانه لا يمكن ان يكون المال اغلى من الجنة ما في مال أغلى من الجنه الان ممكن اخوانك في الله يسالونك امال الجنه لكن 10000 بدك لها والله يقول لك الجنه اي ما بتقصر تطب لو قلت بس لك الجنه اي لكن ما بقول يعني, ما يعني الله قال أنا من كثرت ما بحبه بس قال له حسنا سوت سوت عينه فهم يا أخي قال أخوي في الله أنا بسأل الله الله الجنة حسأي زود نجلس أنسأله زول الجنة والله معينك ما أني مش جنة دي والله يبلل والنهار أنيك لكن تاجيد وترد ديني خمسين نفيس الدين ديني والله الظيع يا زول أنت أخوك دا بتسأله ربنا الجنة والدليل على أنك عندما تحب الإخوان في الله تأنيب بالله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في حظم النفس وضغطها والمقنة من شهواته ونفسه والأمر الثالث أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهم كما يكره أن يقذف في النار وذلك لأنه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين فلا يمكن أن يرجع عن هذا الدين أبدا ومن الأدلة التي استدل بها ابن القيم في بداية الحديث عن منزلة الأنس قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي والحديث في الصحيحين ذاق طعم الإيمان لذلك نقيم كلام لطيف يقول رحمه الله نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم آخرة كقطرة بحر في بحر كقطرة في بحر نعيم الدنيا الآن يعني الناس عندهم نعيم في نعيم أحيانا بعض الناس يدخل مراكز تجارية ضخمة جدا ويقال فيها كل شيء وأنت ترى مناظر بديعة ينبغي أن تذكرك هذه المناظر بالجنة نعيم الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة شيء عجيب ذاك طعم الإيمان يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة يعني نعيم الآخرة في في, في نعيم الأنس كقطرة في يم وهذا قول ابن القيم في المدارج لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف، وقوله إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بانسه بالله أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش يقول الناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحليل أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة. يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم ثم وصلوا إلى السحر وعندهم رغيفة أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري وقال إبراهيم بن أدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالتونا عليها بالسيوف فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله والعبد يفتقر إلى الله بعدد أنفاسه يقول ابن القيم إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه والإناء القلب وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله قال ابن القيم أجمع فقهاء القلوب كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله وأن تضع إناءك فارغا بين يدي مالكك وبعد ذلك السله أن يصب على قلبك ما يصلحك قال ابن القيم والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله كيف تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل يقول العلامة ابن القيم تشحمه الله تعالى لا طريق أقرب من العبودية ولا حجاب أغنظ من الدعوة لا طريقة أقرب من العبودية أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوة أنا أنا سويت أنا عملت أنا بقدر أنا فاهم أنا عالم أسألوني ده أغنظ حجاب ولن تجد كل إنساني ولم تجد كل إنسان يتعنى يقول أنا إلا وتجد في قلبه قسوة وفي عينه جمود لأن الدعوة حجاب غليظ يخالف معنى العبودية ولذلك الأنس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الآن أن تذوق طعم الإيمان من الأحاديث التي في الأنس بالله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه عدد النعم يسميها ابن القيم يسمي هذه المسألة البكاء بإيناس فضل الله ومنته قال ابن القيم في هذه المنزلة حدثني بعض أصحابي يعني أصحاب ابن القيم أنه قال لابن القيم جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات فذكرت نعمة الله علي فبكيت قال ابن القيم أبكاه إيناسوا فضل الله ومنته يعني استأنس بالمنة واستشعر العظم ولذلك بكى خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه الأنس بالله أساسه الانسغال عن غير الله لأنه حتى ولو كنت أنت مستأنف بالله ومنشغل بالله ولكن هناك شواغل وصوارف وملاهي أخرى في حياتك فإن هذه تضعف الأنس بل يقول ابن القيم الأنس معها يضمح لا يكون هناك أنس انصرف عن كل ما سوى الله شوف ابن القيم يضرب مثال. هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أن يفطر يفطر يصوم متواصلا يقول هل عندكم صعام تقول عائشة رضي الله عنها لا يقول اللهم إني صائم قال ابن طيم ويقول لأصحابه لا تفعلوا إني لست كهيأتكم إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول بقيم يناقش قال لم يكن الطعام طعاما حسيا يعني لم يكن أكل شرب وشرب يعني الصينية مدنكلة ولا بقولوا شو الصينية لما تكون يعني مليئة بقول عشنو الصينية مدنكلة ما صينية مدنكلة يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابها لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام بل أنت تجل نفسك أحيانا إذا كان الفكر منشغلا والروح إلى شيء منجذب تقرأ وتكتب أحياناً ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعي. والآن أن تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب. ولما يأتي رمضان وتنظر إلى الأجر والثواب المترتب على المسألة ويتعلق روحك بهذا يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب. حتى أورد ابن القيم أبيات شعر. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن السراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تصطيق به عند الملمات في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي مسافر ماشي دبي مفارق الأهل قريب الدمعة لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقل وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم مما فيها ولا يعاني من إشكالات الطريق ولا مضايقه لأنه كلما شعر بتعب إذا تذكر الهدف نشط إذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند عاد. ويذهب فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار ثلاثة أيام وينام على الانبير الضلاط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أحس بضجر وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه كلما خفف عليه وعلى جسده من وقأة هذا التعب إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحي عند ميعاد وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إلى الله بقلوبهم القلوب تمل فإذا تذكروا أن هناك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا ومن هنا إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيه فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة وهذا من لطيف الكلام مثاله من الدنيا شخص ليس قابل مسؤول ليس قابل الرئيس كويس؟ بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينه في مؤتمر بيجيبوه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء الرئيس بيكون بيتكلم في تراميس التراميس دي فيها أشي في حاجات بيشربواه لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتح في الترامي بيكبو التراميس بيكون خاطرنا كده نحن نشوفه لكن زوج قاعد بيكون بترمس من التراميس دي بيكون بيشرب ما فيه ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا لا يعبه لشراب ولا لذات إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي والشوق إلى لقائك من غير ضراء مذرة ولا فتنة مذلة والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مذرة ولا فتنة مذلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنس بالله من معوقاته الأساسية كما قال ابن القيم خمسة معوقات الأنس بالله يعني ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال لماذا لا نأنس بالله أحيانا تمر علينا لحظات أو كثير والغالب في حياتنا أننا لا نأنس بربنا أولها التعلق بغير الله هذا أعبرها ودواء هذا كما قال ابن القيم إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطع تريد أن تقطع الأمل كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله قال يكون بأمرين الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الأسناء لرب العالمين والأمر الثاني معرفة حقيقة وخصة وضعف وحقارة ما تتعلق به أي كان. وإذا أردت أن تعرف حقيقة من تتعلق به تأمل موته وحياته سقمه وصحته وفقره وغناه فبمن تتعلق إذن التعلق بغير الله الأمر الثاني ركوب بحر التمني دائما الزور اللي عنده أماني وأحلام ما بيأنس هو يريد أن يقصر ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه وابن القيم يقول ركوب بحر التمني رأسوا أموال المفلس. الزوج المفلس في الدنيا خلي في الآخر. المفلس في الدنيا يقول أنا بسوي كده وبأكيد بسوي كده وبجيب عشر عربات، وببيعه، والعربات بس فيها ثلاثة مليون، ودي ما أعرف ذاكب، وفتح لي بقالة ما أعرف في شارع الستين في محله. تعريف ما عندكم خليت ما في مشكلة. اتمنى يا زوج. تمنى زي ما تتمنى الناس يقول لك عايز يتمنى يتمنى زي ما عندك عوجة كيف ركوب بحر التمني يشبه وهو رأس أموال المفادس بعد ذلك من الأشياء المكترة للقلب في أنسه بالله كثرة الطعام مما لا شك فيه يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد. الدنيا الدنيا دي مش عمرك عمرك إنت شهر صوم واحد. يصومون في هذا الشهر أي ذا المفروض المؤمن البصيح يقول عمري ده لو ستين سنة يقول ده شهر واحد يعتبر عمره ده شهر واحد ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات. ويفطر عند الموت على رحمة الله الدنيا شهر صيام المتقين يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم لذلك يقول ابن رجب أهل الخصوص الناس, الناس عندهم خصوصية من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب الزول الصائم بالصح من لم يدع قول الزور والعمل به دي درجة عالية جدا في الصوم أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب في درجة أعلى والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجم أن تصون قلبك عن غير الله وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله وده الأنس يصوم البدن ويصوم اللسان كيف يصوم القلب أهل الخصوص من الصواني صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والثجب البخاري رحمه الله تحدث عن معرفة الله وأن لا تكون المعرفة لسان معرفة لسان أن تكون المعرفة معرفة قلبية شوف شوف التفسير العجب قال في التفسير قولي تعالى لا يمسه إلا المطهرون ما تفسيرك لا يمسه إلا المطهرون الجلد والحائط والما متوضي ما يمس المصحف البخاري يقول لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك دار معرفة الله قلبك إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك قال فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة يعني أخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسمي عبد القيم والرسم كل ذا صورة جميلة جاذبة تدخل قلبك إذا تعلق القلب بها أضاع القلب شعبة من شعب الأنس بالله وهذه من المعاني اللطيفة العالية الثانية طيب ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام ألا تنوم أن لا تنام كثيرا لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحبوا عليا رضي الله تعالى عنه قال لهم صف لنا علي فذكروا في جملة ما ذكروا عنه قالوا كان طويل الفكرة كثير العبرة يأنسوا بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها رأيته وأخذوا له نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن اللذي ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إليه عن رب أم إليه تشوفتي قد أبنتك ثلاث زادك وعمرك قصير وحالك خطير آهل من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق هذا شغل بتاع أنس بالله عز وجل لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجنع على نفسي ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطة أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر باختصار يعني البشر الناس يتونسوا معك يضيعوا زمنك كويس الناس يشغلوا فكرك ناس يشغلوا عقلك وآخرون مع قلبك كل هذه معيقة لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر يعني كأن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب. غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس ولكن الناس أقسام منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة الدواء في زور طوال بيشرب لك لما نحتاج وفي ناس بتحتاجون في السوق ناس بتعمل مشغلة معاك ما عندهم معك صلة لكن بتحتاجهم ده تبيع تشتري معاهم كده ومنهم من مخالطتهم كالغذاء أهلا الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم ومنهم من مخالطتهم داء أهل المعاصي والمكرات ومنهم من مخالطتهم كالهواء في دواء وداء وغذاء وهواء والهواء هم العلماء في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم وآخرون تموت القلوب لرؤيتهم يعني في نوع من البشر تسمع إيش ساكت الإمام مالك الإمام أحمد تسمع أسماؤه محمد بن جديد الطبري تسمع أسماؤه قلبك يفتاح ذا وفي ناس مش تسمع سؤول كان شفته انت يعني قلبك يموت يؤثر عليك يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كيف قال أن تكون مع الخلق ببدنك وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق ما معناه تقول له لا زوج اسمحهوي زوج الجيني في بيتنا ما فيه تكفل الأوضة وتتجنب تقول أنا داير أقنس بالله وأذكر الله وأ... وأتكلم البديل تقول اسمحهوي أنا بقنس بالله أبعد مني اللي بتضيعوا ال... الأنس وإنتوا بتودروا المسألة ما كده تكون قاعد معاهم بتقول نص في بيت البيت خلوت بدون نص ما تجيب له شغلهم هم يشوفوك قاعد معاهم لكن فكرة يكون مشغول بشيء آخر لسانك يكون مشغول بشيء آخر قلبك يكون مشغول بشيء آخر أن تكون قال ابن قير أن تكون حاضر الجسد غائبا القلب هكذا دي ألفاظه حتى ألفاظه بالنص يعني هذا نصه أن تكون, أن تكون حاضر الجسد غائبا القلب أن تغيب عنهم بقلبك وأن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل وهذا من الأمور المهمة جدا بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب ينكب على الكتب يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب فجاءه في أحد الأصحاب وإخوانه أرسل إليه مرسال أن يئتنا للأنس يعني, يعني تعاني تونس قام قال يا أخي قل له معه أضياف قل له معه ضيوف ما في ضيوف الزودة رجع قال لي يا أخي الزودة قال لك معي الضيوف لكن بينو بينك ما معه الضيوف وطبعه مفرد يقول كلام عنده لانده مش كده لكن الناس من الزمان الشمار كاتلون الناس من الزمان الشمارات دي ما بيقيفوا كده يا أخي تمالك ماله قال لك معي الضيوف محر الضيوف قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا أخي لقد أخذت في نفسي أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدونه يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع المطأ ومع صيحة البخاري قال له البخاري الليلة ضيف معي والإمام مالك الليلة ضيف معي قال له بعدين قال له حاجة مهمة قال له بعد ما تمشي منه ما بيقطعه فيك ودي مهمة جدا هل عارف الناس هم قاعد معهم أول ما تمشي يقطعه فيك طوالب يقول لهم ما شوف فصحته دي شفت كيف ما تعمل لك ده ده حرام كبير وده شنو ما عارف أبعد منه ونديل من خليك مع الكتب بزول فيهم بلطع فيك ما فيه الباء مأمونون غيبا ومشهدا يعني أنا قال لما يكون قاعد مع الكتب بضمنهم ولما أنا شونا بضمنهم ما بينضم فيك أصلا في كتاب بيضطع فيك بعد ما تمش أقعد الكتب دي الناس دي اللي منهم والله أيزوا لعنه رايبنا يجنبوا والله يقطعوا قطيعا يا أخي حتى قليت في خمسة نفر ولا كم عارف قاعدين كل ما يقوم زول يقطعوا فيه لحد ما فضلوا اثنين الديل قطعوا في الناس كلهم والدين دا قاعدين اي زول ما دارقوه كله زل بعيلة تانية قال ليه اسمه منزيج قام مشى أول ما مشى القاعدة قال يعني عنيت أحسن منهم تزاتك زيون بينه بين نفسه يقطع بينهم نفسه, بينه نفسه. وداخل ماشي يقول بله شوفه عنده شغلة التقيل لحد حسها قاعد قال يعني ده والله في ناس يا أخي والله يا أخي البشر عنده عراق كثيرة يا أخي بعدين شوف البشر من الأشياء المعوجة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عاد جدا قبل المناسبة يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة الحس النقدي عن شنو يعني أي حاجة يعلق فيها أي حاجة يعلق فيها وأحيانا يقول التعليق بزخرية لازعة وهذا إشكال ارتفاع الحس النقد في, في النقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو حداد ده, ده, ده معناها ما, ما عنده شغل ما عنده لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل هما بيشتغلون لكن أي زوج عجل فيهم، وفي ناس بيقوموا على الشوف فلان فلاني ما نافع فلان فلاني كده فلان فلاني فلان كده وانت انت شنو انت شنو مكمل ولا كيف هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من السوء الأدب تعوذ بالله لذا قال لهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا فإن قلت أموات صحيح فما أن كاذب وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا يعني ما مخرف لو في ذلك قال لك إمام مالك حي ممكن يكون حي لو قال لك أبو حنيفة حي حي الفقه ما موجود كل يوم قال أبو حنيفة وقال, وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عن الأجمعين فإن قلت أمات فما أنت كاذب من وجه موت الأجساد وإن قلت أحياء فلست مفندا بموت الثماء ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقة الجارية لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا فإذا هذه معوقات الأنس بالله عز وجل أركان الأنس بالله أركان الأنس بالله للأنس بالله جراسة أركانه لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان أركان الأنس بالله الركن الأول صدق محبة كده نتكلم عن البشر انت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي بتحبهم كويس هل انت اصحاب انسك واصدقائك واقربائك والاحباء الى نفسك هل فيه بغض الى قلبك في زول بتكرهه بتانس به الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها فجاء رجل يجلس معه فزحبه ففسح عنده فرصة يجندم معه فذلك مستلطف يعني يقول له لعل ضيقت عليك قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين دي حقيقة انت لو بيتك اهلك زول كان جابه اسمه انت تجش وتضايق جدا كويس كان لاجيته في الشارع الشارع دي مواسع انت بيجيك خواطق كثيرة واصرف كيف حصة اسلم عليه اعايل ما حيسلم عليه الشارع ضيضيق عليك كان ماشيت بيت البكة ولجيته قاعد بيتعزي سرعة سرعة تمشي كان لقيته في في بيت العنس بيتخلي للمحل ويجيها القاعد في ذاته فعل هل أنت تأنس في البشر بمن تبغض في البشر لا هل أنت تحب الله حقيقة إن كنت من من يحب الله حقيقة فتأكد أنك من من يأنس بالله سبحانه وتعالى صدق محبة المحبة أساس الأنس ولد من قيد قعد يا سلام في الأنس يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى يعني يحويك الأنس به وكلما كان الحب كلما كان القرب وعلى حسب القرب يكون الأنس فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله لذلك صدق محبة لي. ثانيا دوام ذكر الأنس يقتضي أن تلهج بذكر الذي أحببته دوما تحدث عن فضائله تخبر عن مناقبه في البشر تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت وز أنت كان سمعت لك شيخ وعجب بالكلام بيكله يزورته يقول والله الشيخ الفلاني دا يعني كلامه سمع تعال اسمعه بالسوق وتوذيه لأنه وعجبه وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته ولله المثل الأعلى دوام ذكر هنا قصة عجيبة جدا في باب الأنسب بالله هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه حدير الصحابي سمعه منه؟, منه حدير حاء ودال وياء وراء حدير حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشق فزود الجيش تزويدا فرديا يعني زمان بقودة الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا لكن هنا أدى إيزوا الحقهم قال لي ما تأكل معهم بس تأكل بركة وأعطاهم زاد وجبة في اليوم حتى يرجعوا أنت كان أكلت حق بدأ كله الثاني مفزول بالجيس أي زول مع حبه ومفزول بيقول الثاني أنت عندك ولا ما عندك لأنه أي زول ما غير أن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يزود الجيش كله إلا حذيرا ما زودوا ما دوزا أي زول أدى وحبه بقية الجيش ظنوا أن حذيرا قد زود معهم حديث لما ساف الطريق كم يوم ما أكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدأ الإعياء والتعب يظهر عليه بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الله أكبر لا حول وقتنا بنا الحمد لله يذكر الله عز وجل هو في آخر الجيش فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته يعني أنا نسيته ما قصده يعني بر أنه ما قصده فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يرحق الجيش في الطريق وأن يصل إلى حدير وأن يعطيه الزاد غير أنه قال للرجل قال اعطه الزادة ولا تبرح حتى تسمع ما يقول شوفوا زلده حيرد الفعل حيث كشنه فجاء الفارس وأوقف عدير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه وهذا هو الزاد فقال حدير حمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي حمد الله يعني مقصود جدا الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسى. قل له يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انسك الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى يا اخي ده لكيزول عجيب خلاص اجعل حديرا لا ينسى هو داير ما ينسى الله هو عارف انه الله ما بينسى لكن مشكلته انه هو بينسى الله داير انه ما ينسى الله ومتأكد أنه الله بيسه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فقال الفارس أخذ الكلام ورجع بفرسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سمع فقال النبي ماذا رأيت قال لم أر شيء قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرأيت لدعائه نورا صافعا اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسى الركن الثالث من أركان الأنسب بالله إحسان العمل صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل أن تحسن العمل ولكن العمل أساسه عمل القلب وأن تعمل العمل بالجوارح وأن تقوم بالأعباء وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامل الربانية وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجلك وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه أن تقف على هذه الحدود غير المتعدية ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا ده الأنس تأمل قول ابن القيم بيتكلم عن الحج أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا مع الحج بقلبه كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والفجب يا من يقوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منا والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما أبدا في ناس حاجة طوالة العمر كله حجيم لا بحتاجه يعني إنه إنه يقول له أمشي أحد ممكن مو حد مطوال لكن ده إحرام آخر إحرام عن المحرمات مستاق عن المحرمات فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان يبغي التمتع مفردا من حبه متجلداً يبغي شفيع قراني والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان معناها قال لك لما نأجي في الجمرات ما برمي حصر برمي قلبه ومش في تمتع يبغي التمتع هنا في السودان لا مش حاجة لحاجة يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني دنو الآخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب كويس والإفراد بالحب إفراد الله عز وجل وهذا معنى لطيف جدا من المعاني كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة امساكاً عن كل المحرمات، وهذا من من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الحاروية دي من من المتأخرين. ليست هي أم أيمن الحبشية أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعاً حاضنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الحاروية كانت في مصر. فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول واب قطعا واشوقا هذا حال من قطع عن البيت فكيف حال من قطع عن رب البيت ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناسا حصل واحد مش الحفلة له وريني ماشي الحفلة له انت العريس ما العريس الموديك الحفلة شنو ورين قديني سما بوجي. يقول لي ماشي حفلة يقول لك ماشيك متعي بل بنات لا يقول لك يا مولانا والله يحفل عائلة البنات لا مش نسمع بس ساكن بخد كرسي ورا وبسمع خاتد كرسي ورا يعني مبسوط من النغمات وال والمسألة دي مستأنس يعني قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم يعني متجد متمتع دمكم متمتع مطع ما يعلم بيت رب العالمين يا أخي لأنه مع الله إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين فنان معين وفي فنان قال لي المسرح لما بيجوا الشباب كابسين المسرح إلا يجيبوا عساكر قالوا وقفوا عشان ما يجبل المسرح قال كويس مصوتين وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني واحد يبكي في نوع قالوا بيبكي أنا والله بستغرب يا زلمة ما لك فشلوا أنت معناه شغل ولا شو فشلوا مالك قال ليك بتحييك فيه أشياء وحاجات زي دي، كويس، وبعدين في جنات ناس بيستمعوا الفنان الغربيين قال، شوف عنيك، يا أخي تفهم شو؟ تلقبي دي في الإنجليزي صفر ولا هناك، يجي قال مشغل جالس هناك، قال, قال بيستمع الفنان الغربيين قال، وقالوا في فنان في أمريكا، مش ما أعرف، زاتوا من المسلمين انه بيسمعوا أغاني وزاتوا، قال له هم زاتوا أنا عارفهم بيسمعوا أغاني، قال ما كنت أغنية زاتي قال. يا خمشي في الستين دهي والله ماذا نسمع كلام يا اخي دعنا ناسنا ما غيرنا نسمعون أقول لك حاجة ناس في الهندين ما غيرنا نسمعون عبدالعزيز وناثلاثي خذل ما غيرنا نسمعون نجي نسمعون لك انت في أمريكا هنا ما عندنا نشغل, ما عندنا نشغل يا اخي زنبي تبدأ مستأنس تمام التمام قال لك الزولد مع الله بيقرأ القرآن ده بيقرأ في كلام رب العالمين يا اخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما يمينك يا موسى. وجد من المتع واللزة ما أراد أن يطيل المكالمة فجعل يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أراد أن يطيل المكالمة ليس لأن الله لا يعلم ما في يد موسى ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من متكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواطعه إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمره ولذلك أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل أهل اللهو في لهوهم. وقولت ما زال الليل طفلا يحبه. دينا سليم. يقولوا كده. يقولت ما زال الليل طفلا يحدو أنا ما أعرف الساحر داسدوق قفوة ولا مستمرة. الساحر شديد يعني حكاية بقى تحدي الصباح ولا الساحر داسدوق قفوة. والله ما أعرف الحصش. كويس. لكن يعني الزوج بيكون مستأنس شديد. قلقنا سلين أشد أنزل. إذا كنت تسمع إلى شعر كتبه بشر وأنشده بشر وألقاه بشر هذا يسمع إلى كلام رب العالمين خالق البشر وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل وجدانه وقلبه وكلياته لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى كان ابن تيميا رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كانت طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التبسل فكان يقول لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبر في ناس حايمين كتر جدا لكن في سجون من الشهوات وسجون من الأفكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم يتمنى الواحد لو أنه دخلوا سجن كوبر وقديما قالت الفلاسفة حتى نصقرات قال لك الزون يدور يكون ما عنده هم قال كان تجع عنده مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وما وماشا هنا سيقولي يا أخي الغنماية دي حظة قال يقول هذا لكن قال له قلت له يا غنماية بيزعل هو بيقول لديها الغنماية دي ما له والله دي اللي يا أخي لو قلت له كيف يا غنماية يقول لك كيف تنبزني مع أنه متمنح حال شنو حال الغنماية بما ألم به من الكرب ونزل به من الهم فابن كان يقول لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من ثبث عن مولاه من الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقرب وعبادة وأنس بلغ أبو سليمان الزاران من الأنس أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك قال الله والله أنا أحبك شديد لو أنك أدخلت النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك قال لي يا الله أنا بحبك كان دخلتني في النار دو النار بل لما الناس بقولوا أنا بحب الله ما قال لي ما بخليك بحبك بحبك أصدر كان دخلتني النار أنا بحبك وهذه درجة من الإناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيالها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى أسأل الله تعالى جل جلاله أجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المشغلين به ولا ينشغلون عن سواه والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا